حتى تكون الإجازة مطابقة للواقع. فإذا كتب في الإجازة سمع الكتاب كاملاً فوت فتكون كذلك في الواقع. فنسأل الله للجميع التوفيق واليانة ونبدأ من كتاب من باب انتظار الصلاة المشي إليها الشيخ بهدنة طيري. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. انتظار الصلاة والمشي إليها وحدثني يحيا عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائفة تصلي على أحدكم ما دام فيه مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم خله اللهم رحمه قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الاحداث الذي ينقض الوضوء وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب إلى أهله إلا الصلاة وحدثني عن مالك عن سمين مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا او راح الى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غالما وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر اللهم واللهم ارحمه فإن قام من مصلاه بجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبيه وريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباب الوضوء عند المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط وحدثني عن مالك إن انه بلغه أن سعيد بن المسيب قال, قال يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه لا منافق وحدثني عن مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن نبي قتالة الأنصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس فحدثني عن مالك النبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن عبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال, لم أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركى قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركى قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود حدثني إحياء مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفه على الذي يضع عليه وجهه قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وانه لا يخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصبة حدثني عن مالك أن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من وضع جبهته بالذي فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسودان كما يسود الوجه. الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. حدثني أحياء عن نالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم حاله الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي مكر الصديق رضي الله عنه فقال تصلي للناس فاقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بالصلاه الصلاة متخلص حتى وقف في الصف فتصدق الناس وكان ابو بكر لا يلتئم في صلاته فلما اكثر الناس من التصفيق التفت ابو بكر فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك فرفع ابو بكر يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استاخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا ابا بكر ما منعك كان تثبت اذا امرتك فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رايتكم اكثر من التصفيح من اباه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التبت اليه وإنما انما للنساء وحدثني حدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته وحدثني عن مالك عن ابي جعفر القاري انه قال كنت اصلي و عبد الله بن عمر و رائي ولا اشعر بل تبت و غمزني ما, ما يفعل من جاء و الامام راكع حدثني احيى عن مالك عن ابن جعبد عن ابي امامه النساء بن, بن حنيف انه قال دخل زيد بن من السلف وجد الناس ركوعا فركعه ثم دب حتى وصل الصف و عن مالك انه بلغه ان عبد الله المسعود كان يدب راكعا ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أحياء مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن نبيه عن عامر بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي وأنهم قالوا يا رسول الله كيف نوصلني عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ا ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ا ابراهيم انك حميد مجيد وحدتني عن, مالك عن عيني بعبد الله المجني عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن نبي مسعود الأنصاري انه قال سادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من عباده فقال له بشير بن ساد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال بسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسال ثم قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم حدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار انه قال رايت عبد الله بن عمر يقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم اي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله لكل مره العمل في جامع الصلاة حدثني حماد عمالك النافع عن ابي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد الصلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. وحدثني عن مالك عن نبي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتها هنا فوالله ما يخفى علي خشعكم ولا ركعكم إني إذا أراكم من وراء ظهري أحدثني عن مالك النافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتيق باء راكب المماشية فحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون بالشارب والساراب والزاري وذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا الله قال الله ورسوله اعلم قالهن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ سارقة الذي يسرق صلاة قالوا وكيف يسرق صلاة ورسول الله قال لا يتم رقوعا ولا سجودا وحدثني عن مالك عن يحيى بن عروة عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فعدلنا ان مالك ان عبد الله بن عمر انه كان ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا لم يستطع المريض السجود او ما ادراسه ايمال ولم يرفع اليه جهه جبهته شيئا ولم يرفع إلى جبهته شيئا وحدثني عن مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى النأس بالصلاة المكتوبة ولم يصلي قبل أشياء فحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما رجع إلي عبد الله بن عمر فقال له إذا أسلم على أحدكم وهو يصلي بلا يتكلم وليأشر بيدي وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة ما لم يقما إلا وهو مع من ليلة سلم الإمام, الإمام بل يصل التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى فحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي حواسي بن حبان أنه قال كنت صلي عبد الله بن عمر مسند ظهره الى جنان القبلة فلما كضيت صلاة اصرفت إليه من قبل الله ليس وقال عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن صرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرف إليه قال عبد الله فإنك قد صبت إن قائلا أن يقول صرف على يمينك فإذا كنت صلي فانصرف حيث شئت إن شئت على يمينك شئت على يسارك وحددني عن مالك عن شهاب بن عوة نبيه عبد من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمر بن العاص أأصلي في عطن الإبن فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراح الغنم وحددني عن مالك عن شهاب عن سعيد من المسير لأنه قال ما صلاة يجلس في كل لركعة منها ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة وكذلك سنة الصلاة كلها جامع الصلاة حدثني أحياء عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن نبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأبي عاص بن ربيعه ابن عبد ما إذا سجد وضعها وإذا قام حملها وحدثني عن مالك عن بي الزناد عن العرض عن بي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقمون فيكم ملائكه من الليل وملائكة من نهار ويجتمعون بصلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعود الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون واتيناهم وهم يصلون وحدثني عن مالك عن عشاء بن عروه عن ابيه عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروء ابا بكر يصلي للناس فقالتها اشهد ان ابا بكر يا رسول الله اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فمر عمر فليصلي للناس قال مروء ابا بكر فليصلي للناس قالت اشهد فقلت لحفصه قولي له ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر رفع ليصلي للناس يفعلت حفظة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفة لها ما كنت يصيب منك خيرا حدثني عن مالك عن ابن عن عن طائب يزيد ليفي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سمين ظهراني الناس إذ جاء رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا في بقتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال الرجل بلا ولا شهادة له فقال أليس يصلي قال بلا ولا صلاة له فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هان الله عنهم فحدثني عن مالك عن زيد بن يسلم عن طائب بن يساري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وسن يعبد اشتد غضب الله على قوم تخذوا قبور أميائهم مساجد فحدثني عن مالك عن محمود بن عمحمود بن لبيل الأنصاري أن عجبان بن مالك كان يأم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا فكون الظلمه والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله يا رسول الله فيبي في بيتي مكان اتخذ مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب نصلي باشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحددني عن مالك العبد عن عباد بن تميم عن عمي أنه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى فحدثني ابن مالك عن بشاب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك فحدثني ابن مالك يحيى بن سعيد ان عبد الله بن مسعود قال الإنسان لنك في زمان كثير فقهاء قليل قراءه تحفظ فيه حدود القران وتضيع حروفه الى من يسلو كثير من قليل من يسل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون, ويقصرون الخطبه. يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير كراهه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبه ويقصرون الصلاة يبدون فيه يبدون فيه قبل أعمالهم يبدون فيه أهوائهم قبل أعمالهم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن اول ما ينظر فيه من عمل العبد صلاة بين قبلت منه نظر فيما بقي من عمله وان لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن اشد الزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان احب العمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه وحدثني عن مالك انه بلغه عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أنه قال كان رجلان أخوان فهلك ما قبل صاحبه بأربعين ليلة فذكرت فضيله الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن الآخر مسلما قالوا بلى يا رسول الله وكان لا لابأت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يديكم ما بلغت فيه صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقوتحم بي كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درمه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته وحدثني عن مالك إن أنه بلغه أن أطاع ابن أسال كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه ما معك وما تريد بين أخضره أنه يريد أن يبيعه قال عليه فبسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة وحدثني عن مالك إن أنه بلغه أن أمر بالخطاب بنا رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحة وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا او يرفع صوده فليخرج إلى هذه الرحبة جامع الترغيب في الصلاة حدثني أحياء عن مالك عن أمي بن سؤال ابن مالك عن ابي أن سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الناس يسمع ذوي صودي ولا ما ولا نفقه ما يقول حتى أدن فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا الا ان تتطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع قال فادم الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احن صدق وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الارجع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقده عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله ان حلت عقدة, عقده فان توضا ان حلت عقده فان صلى ان حلت عقده فاصبح نشيدا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلانا العمل في غسل العيدين والنداء فيما والإقامة حدثني أحياء المالك إن أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في الفطح والنبحان دار ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم قال مالك وتلك السنة التي اختلاف فيها عندنا فحدثني عن مالك أن إن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى الأمر بالصلاة قبل الخطرة بالعيدين حدثني أحياء عمالك عن, عن ابن شهاب إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة فحدثني عن مالك إن أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وعبي عبيد مولى ابن أزهر انه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب بن صلى ثم انصرد خطب الناس فقال إن, ان هذين يومال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم بطركم من صيامكم ولا اخر يوم تاكلون به من نسوكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسوككم قال أبو عبيد ثم العيد مع عثمان بن عفسان فجاء فصلنا ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل, الع... من أهل العالية أين ينتظر الجمعة بل ينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له قال أبو عبيد ثم العيد مع علي بن أبي طالب عثمان وعثمان محصور فجاء فصلنا ثم انصرف فخطبا الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد حدثني يحيى عن مالك عن شاب بن عروة نبي أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أي غدو وحدثني عن مالك عن ابن شاب عن سعيد المسيب أنه أخبروا أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو قال مالك ولا أرى ذلك على الناس للنضحى ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين حدثني يحيى عن مالك عن بمرة من فعيل المازلي عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مدعوذ أن عمر بن الخطاب سأل ابا وقضي ليفي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في النضحى والفطر فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد وقوله واقتربت السات وانشق القمر وحدثني عن مالك عن نافع مولاي عبد الله بن عمر انه قال شهدت الأبحى والفطر مع ابي هريره فكبر بالركعه في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة و بالاخره خمس تكبيرات قبل القراءه قال مالك وهو الأمر عندنا قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاه يوم العيد إنه لا يرى عليه في المصلى ولا في بيته وانه ان صلى بالمصلى او في, في بيته لم ار بذلك باسا ويكمبر سبعين في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما الصفعة في الأولى وخمسة في الثانية الصفعة مع تكبيرة الإحرام أم غير تكبيرة الإحرام عليكم بالجواب والجواب موجود في الحديث نعم كانت الصلاة قبل العيدين وبعدهما حدثني يحيى عن مالكنا ان عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاه ولا بعدها وحدثني عنه مالك انه بالغوان سعيد من المزيه كان يغدو الى المسلى بعد ان يصلي الصبح قبل طلوع الشمس الرخصه في قبل العيدين وبعدهما حدثني يحيى ان مالكنا عبد الرحمن بن القاسم ان اباه القاسم كان يصلي قبل ان يغدو الى المسلى اربع ركعات وحدثني عن مالك انه كان بن عروه نبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطوة قال يحيى قال لكم مضت السنة التي لاختلاب فيها عندنا في وقت الفطر والأبحاء أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاة وقد حلت الصلاة قال يحيى تينا مالك عبد الانصلاة مع الإمام يوم الفطر هل هو أن ينصرف قبل أي يسمع الخطوة فقال لا ينصرف فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام صلاة الخوف حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه, فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائبة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأسموا لأنفسهم ثم سلم بهم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصار أن سال ابن أبي حزمة أنصاري حدثوا صلاة الخوفي ان يقوم الإمام ومعه طائفة من اصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوا قائما تبث واتموا لأنفسه من ركعة الداقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركعوا بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون وحدثني عن مالك النافئة عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان إذا سينى انفرات الغوض قال تقدم الإمام وطائفة من الناس فيصل بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة ركعة استأخر ما كان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحد من الطائبتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائبتين قد صلى ركعتين بيها كان خوفا هو شد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال لا فعل لا عبد الله بن عمر حدده الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن مالك نايحيا بن سعيد عن سعيد بن مسيدي أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابة الشمس قال يحيى. قال مالك حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات إن ما سمعت إلي في صلاة الخوف صلاة الكسوف العمل في صلاة كسوف الشمس مالك العليشة بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي أنها قالت خسفة الشمس في أهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطى على القيام ثم ركع قال الركوع ثم قام قام القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع قال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم ثالث الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن اسال عن عبد الله بن عباس انه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا ثم قال نحو من سوره البقره قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم فقام قياما طويلا ودون دون القيام الاول ثم ركع رفعا طويلا وهو دون ركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون, قيام طويل دون, طويل دون القيام الاول ثم ركع رفعا طويلا وهو دون ركوع الاول ثم ركع ركع ركوعا طويلا دون ركوع ثم سجد ثم وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان diyor يوسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكن الله فقال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال اني رايت الجنه فتناولت منها عنقودا ولو أخذت ولا واخذته لاكلت منهما بقيت الدنيا ورأيت النار قال عبد الله بن مبارك الحمدلله كنت في مجلس امام مالك رحمه الله تعالى فلسعته العقرب عشر مرات تغير لونه وصفر لونه واقمر لونه ولكن امام مالك ما قام في مجلسه بعد انتهاء الدرس قال لعبد الله انظر ماذا فإذا هي الأقرب قال لي ما قمت قال ما قمت أدبا لحديث رسول الله ولكن مع الأسف الذين جمعوا الروايات ما يجمعوا رواية عبد الله بن مبارك هذه رواية وإذا رواية إمام محمد بن يزيد إذا شافه ما جمعه إيش سووا قال إنه مشروب الجواه ياكل التمر نعم ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال بكفرهن قال يكفرن بالله قال ويكفّرنا العشيرة ويكفّرنا لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط نالكن عيّب سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعادك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائداً بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركب الشمس جاء فمر بين ظهري الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فاسفجت ثم قام قياما طويلا وهو قيام الاول ثم ركع رفعا طويلا وهو ركوع الركوع الاول ثم رفعا فقام قياما قيام الأول ثم, ركع رفع رفع الأول ثم, رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم مرهم ان يتعودوا من عذاب القبر ما جاء في صلاه الكسوف مالك عائشه بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشه زوجنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خزفت الشمس فاذا الناس قياما يصلون واذا هي قائمه تصلي قلت ما الناس فاشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت ايه فاشارت براسها نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعت واصب فوق راسي ما فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه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 قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون أنا شيئا أن فقلته الاستسقاء والعمل في الاستسقاء مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن من يقول سمعت عبد الله بن زيد النازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلة فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة قال يحيى وسوئن مالك عن الصلاة الاستسخاء كم هي فقال ركعتان أولاكي يبدا الامام بالصلاة قبل الخطبه فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداه حين يستقبل القبلة ويشهر في الركعتين بالقرات وإذا حول رداه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شمالي على يميني ويحول للناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون قبلته وهم قعود ما جاء في الاستسقاء مالك روي بن سعيد عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحلب بلدك الميت مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن انس بن مالك قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبول فادعوا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا من الجمعة إلى الجمعة قال فجاء رجل الى رسول الله فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبول وهلكت المواشي فقال رسول الله اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابس الشجر قال فانجابت عن المدينة جياب الثوب قال يحيى قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وادرك الخطبة فاراد ان يصليها في المسجد وفي بيته اذا رجع قال مالك هو من ذلك في ساعة إن شاء على اوترك بعد اهل فلسطين طارئ مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالهديه على اي في السماء إن كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال لا تدرون ما لا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال اصبحم اصبح من عباد مؤمن به وكافر به تماما من, من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن وكافر بالكوكب وامن من قال مطرنا ترنا كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة مالك أنه بلغه أن با هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها القبلة له عن استقبال القبلة والإنسان وعلى حاجته مالك عن إسحاق بن عبدالله مالك عبدالله أنه بلغ أن رسول الله كان يقول إذا إنشأت هذا الحديث الثاني الذي لا يوجد الله في المؤطة نعم إن الله يعني. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عرافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طنحة أنه سمع بأيوب العنصارية صحاب ابن عبد الله له ثمانية حديث اربع حديث مرفوعة وأربع موقوفة نعم هذا شيخ مالك نعم أنه سمع بأيوب العنصارية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائق أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه ولا هذه بفرجه مالك عن اثنان الرجل من انصاره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ينهى ان تستقبل القبلة لغايهنا وبول الرخصه في استقبال القبلة لبولنا وغائط مالك عن يحيى بن سعيدنا محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسب بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناس يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل لا بيت المقدس قال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبينتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم قال قلت لا أدري والله قال يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لا أصدق بالأرض أنه عن البصاق في القبلة مالك عن كان ونعم بالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى مالكم عين شام بن عرفة عن نبيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبرة في بصاقة أو مخاطا أو نخامة فحكه ما جاء في القبرة مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر أنه قال بينما الناس بقبائن في صلاة الصدق جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن تستقبل الكعبة وفاستقبلوها, وفاستقبلوها كانت وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة مالكنا يحمس سيدنا سيد بن المسيب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المغرس ثم حولت القبلة قبل بديم شهرين مالكنا نافع أن عمر وخطابي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت فجاء في مسجد النبي صلوات الله عليه مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغر عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجد هذا خير من اتي صلاه في سواه الى المسجد الحرام مالك عن قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن او عن ابي سيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري من بني رياض الجنه ومنبري على حوضي مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن ثمين عن عبد الله بن زيد البازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري من من ما جاء في خروج النساء إلى المسجد مالك أنه بل أهوان عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله ما الله مالك انه بلغه عن بسلم سيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شهدت احداكن صلاه العشاء فلا تمستطيبا مالك عن يحب سعيد عن عاتقه بنت زيد بن عمري بن نفيل امراه عمر بن الخطاب انها كانت تستاذن عمر بن الخطاب الى المسجد فيسكت فتقول والله لا اخرجن الا ان تمنعني فلا يمنعها مالك عن يحب سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لو ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني اسرائيل قال يحيى بن سعيد فقلت لعمره او منع نساء بني اسرائيل المساجد قالت نعم القرآن الامر بالوضوء لمن مس القرآن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزب ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن حزم لا يمس القرآن الا طاهر قال يحيى قال مالك ولا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وساده الا هو طاهر قال مالك ولو جاز ذلك لحمل في اخبئته ولم يكره ذلك لأن يكون في يده الذي لأن يكون في يد الذين في يدي الذين الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن إنما كره ذلك من لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعه مطهرة بايدي سفرة كرام بررة الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء مالك عن أيوب السخياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرون القرآن فذاب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يامير يا المؤمنين تقرأ ولست عن وضوء فقال له عمر من أفتاك بهذا أم سيلمه ما جاء في تحذيب القرآن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرجان عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرار حين تدول الشم إلى صلاة الظهر فإنه لم يفوته أو كأنه ما مالك أن يحبني سعيد إن أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعى محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال الرجل أخبرني أخبرني أبي أنه أتا زيد بن ثابت فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع فقال زيد حسن ولا أن أقرأ في نصف شهر أو عشر أحب إلي وسلني لماذلك قال فإني أسألك قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه ما جاء في القرآن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم من الحزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقراها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراها فجئت ان اعجل اليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما قاتنيها فقال رسول الله ارسله ثم قال اقرا فقرأ قراءه التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت ثم قال لي فقراتها فقال هكذا انزلت ان هذا القران انزل على سبعه اقفرث بقره ومنه مائة اثر ذلك ان عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله ان عاهد عليها انسكا وان اطلقها ذهبت ذلك عن عائشة روت النبي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو شد علي فيقصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فعي يقول قال فعيشة ولقد رأيت ينزل عليه في الشديد البرد فيقصم عنه وإن جبينه لا فصد عرقا فعيشة من العروة عن أبيه أنه قال ونزل تعبث وتولى في عبد الله ابنهم مكتوب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفجعل يقول يا محمد استد يا محمد استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل النبي يعرض عنه ويقبل على الاخر ويقول يا ابا فلان هل ترى بما بس فيقول لا والدماء ما ارى ما تقول بما ارى بما تقول باسا فأنزلت عبس وتولى ان جاءه الاعمى مالك عن زيد بن اسماء نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليله فساله عمر عن شيء فلم يجبه ثم ساله فلم يجبه ثم ساله, فلم يجب ثم سأله فلم يجب فقال عمر سكلك قومك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبه قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وحشي وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه قال لقد أنزلت علي هذه الليلة السورة له اللي احب الي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا مالكنا يا أحد بن سعيد محمد بن راهي بن الحارث السليمي يا نبي سنعة بن عبد الرحمن يا نبي سعيد الخدري أنه قال سنعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم أو صيامكم مع صيامهم أو أعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حلاجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمية تنظر في النص فلا ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر في فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق مالك أن ظل أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثمانية ثنين يتعلمها الله عليكم والقراءة مع الشيخ إن شاء الله إليكم قال باب ما جاء في سجود القرآن حج هنيح مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد لها فلما انصر فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها وحدثني عن مالك نعنافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد لها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين وحدثني عن مالك نعزي الله بن ذي نار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عرج أن عمر ابن الخطابي قرأ بالنجم النجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى وحجهني عن مالك عليه شاب أن عمر الخطاب قرأ سجدا وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال عمر على جسركم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن فلم فلم يسجد عهم أن يسجدوا قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجده قال يحيى قال مالك الأمر عندنا ان زائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء قال مالك لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس واستجد من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدا في فيثين في في في كالساعتين قال يحيى سويل مالك عن من قرأ سجدة ومرأة خائض تسمعها لها أن تسجد قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهو ما طاهران قال يحيى سويل مالك عن إمرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع وأعاليها يسجد معها قال مالك ليساعيها يسجد معها إنما تري مستجد على القوم يكون مع الرجل يتأمون به فيقرأ سجدة فيسجدون معه وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأ ليس سلم بإمام أن يسجد تلك السجدة ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك حدثني أحيان مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صاحة عن أبيه عن ابي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأه قل هو الله أحد يرددها فلما اصبح ودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان ذلك الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يفجر يده إنها لجعدل ثلث القرآن وحدث ايها مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين المولى آل زيد بن الخطاب انه قال سمعت ابا رضا يقول اقلتما رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرا قلنا والله احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسالته ماذا يا رسول الله فقال الجنه فقال عظمه يتفردت ان اذهب اليه ثم فرقت ان يفوتني غداء ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذر قداما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهدت إلى الرجل فوجدته قد ذهب وحدثني عن مالف وعن عن ابن شهاب عن حميد بن عز الرحمن ابن عف أنه أخبره أن نقوله والله أحد ذل للقرآن وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى حتى ان يحيى المالك مالك عن سمي, سمي مولاي ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائه مره كانت له عدن عشرين قابل وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حجة من الشيطان يومه ذلك حتى ينشيه ولم, ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماء عن أبي غيرتان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وحدثني عن مالك عن ابي عظيم مولى سليمان بن عبد الملك عن اطار بن يزيد البيتيه عن ابي هريره انه قال من سبح الله تبوء كل صلاه 33 وثلاثين وكبر ثلاثه وثلاثين وحمد ثلاثه وختم المائه بلا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غبرت ذنوبه ولو كانت مثل جبه البحر اذن عن مالك يا نمره من صياد عن سعيد من سيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات إنها قول أجل الله اله الا الله الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده يا مالك عن زياد يا أبي زياد إن انه قال قال أبو الدرداء خير لكم بخير امالكم مرضائها بدولاتكم وما اسكى عند ماليككم وخير لكم من اعطاء الذهب والوياق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم في أعناقهم واعناقههم يضرب اعناقكم قالوا بلا قال اذكر الله قال زياد في زياد وقال أبو عبد الرحمن وعاد بن ما مامل ابن ادم من عمل أنجاله من عذاب الله من ذكر الله وحجنني عن مالك عن الله المجمري عن نالي نبي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعه فقال سمع الله ونحبه وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ضيبا مباركا فيه فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم وانفا فقال قال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت باثا وتلاثين ملكا ملي ملك يتبرونها أيهم يكتبهم أولا ما جاء جاءت الدماء حدثني يحيى نبي عن مالك عن نبي الزناد عن الآرج عن أبيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة وحدثني عن مالك عن يحيي بن سعيد أنه برعه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الإصباح وجاعي الليل سكنه والشمس والقمر حسبالا اقض عني الدين واغني من الفقر وأمسعني بسمعي ورفدي وقوتي في سبيلك وحدثني عمال كان بن زنادع اذا رجع عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اذا دعا اللهم اغفر منهم شئت اللهم خميهم شئت ليعزم المساله فانه لا مكرها له وحدثني عامر كان المشي هذه عن ابي عبد الله لاورد عليه سلامه النبي الله عليه وسلم قال استجاب احدكم لم يعجل فلقد يقول قد دعوت فلم يستجب له عن ابي, الله أبي, عن أبي الله الله عليه قال ينزل ربنا تبارك كل ليله الى السماء الدنيا حين في الليل الاخر فيقول من يدعوني ها من يسالني لها من وحدزني عن مالك أن يحلل سيدنا محمد بن إرهيم بحال سيمي أن, أن نائشة أم المؤمنين قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقدته من الليل فلمسته بيدي وضعت يدي على قدمه وهو ساجز يقول أعوذ برضاة من سخطك وبموافاتك من عقوبتك أو من عقوبتك وبك منك لا أحسيثنا أن عليك أنزك ما أثنيت على نفسك وحدزني عن مالك أن زياد بن عبي زياد أن طلحة بن ويد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفه وافضل ما قلته والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له عددني عمالك ان ابي زوير المكيان طهو سن يمانيا على الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصوره من القران يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من مثل المسيح الدجال واعوذ بك من مثل المحيا والمات عدني عمالك أنا الله ان ابي المكيان طهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام وقال الصلاه من جوب الليل يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض وما فيهن انت الحق وقولك الحق وعدك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والسنه حق اللهم كاس انت وبك انت ولك توكلت ولك عرفت وبك خاصمت ولك حاكمت فاغزل لي قدمت وما اقوى اخر تواصلت وانت اليه لا اله الا انت وحده لعملك عبد الله بن عبد الله بن, بن عبد العتيك انه قال جعل عبد الله ابن عمر رضياني معاوية وهي قرية من قرى الانصار فقال لي تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فقلت له نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال لي هل تبين الثلاث الذي دعا به النفيه فقلت نعم فقال أخف أخبرني بهم قال فقلت دعا بان لا يضها عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهم وفرع فأعطيهما وجعا لا يجعل بأسهم بينهم فميعها قال صدقت قال ابن عمر فلم يزال الهرد إلى يوم القيامة وحدثني عماري عن زيد الماتم انه كان يقول ما من داع يدعو الا كينا كينا كان كان لا كان له احداث لا اما ان يستجاب له واما ان يدخر له واما ان يقصر عنه يحيى عن قال عبد الله بن وأشير يصوع من كل يد يحبني سعيد أن سعيد بن كان يقول إن لا بعده وقال بيديه وحدثني عم مالك ان جاءني شعيب يروي عن أبيه انه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجرب صلاجك ولا تخافت بها وادعوا ذلك سبيلا في الدعاء قال احياء وسلم مالك عند الدعاء في الصلاة المفتوبه فقال لا بأس بالدعاء فيها وحدثني عم مالك إن انه بلاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم اني اسالك على الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا رد الناس انتن فخذني اليك غير مفتون وحدثني عم مالك إن انه بلاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داعي إلى هدى إلا كان له مثل أجل من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وما من داعين يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أمن وأوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا وحددني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعني من أئمة المتقين وحددني عن مالك أنه بلغه أن أبدر دائي كان يقوم من جوف الليل يقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم انتهي عن الصلاه بعد الصبح وبعد العصر حدثني اخي عن مالك عن زيد بن بن لعنطا ابي سار عن الله الصرافي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم استقام قرنها فاذا زالت فارقها فاذا زالت الغروب قارنها فاذا غربت فارقها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في تلك الساعات وحدثني عن مالك عن هشام بمعبة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدى حاجم الشمس فأخر الصلاه حتى تبرز واذا غاب حاجم الشمس فأخر الصلاه حتى تغيبه وحد النبي عن مالك عن الاله بن عبد الرحمن قال دخلنا على انس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا ادعت من الصلاه أو ذكرها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافقين تلك صلاه, تلك صلاة, المنافقين, تلك صلاة, تلك صلاة المنافقين تلك صلاه المنافقين, المنافقين يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس وكانت بين قرن الشيطان او على قرن الشيطان قام فنقر ارضا لا يذكر الله فيها الا قلا وهدثني عن مالك عن ناهد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وهدثني عن مالك عن محمد بن أحيب بن حبان عن الآربي عن أبيه ويرثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن بعد العصر حتى دورب الشمس وان اسفلات بعد الصبح حتى تطلع الشمس وحددني عن مالك عبد الله بن جينار وحددني عن مالك عبد الله بن عمر وخطاب كان يقول لا تحظروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وإن الشيطان يضع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة وحددني عن مالك عبد شهاب عن السائم يزيد أنه عمر وخطاب يضرب المنكدرة في الصلاة بعد العاصر كتاب الزمائذ ما جاء في غسل المجيث حدثني أن عن مالك عن جاء برد محمد النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميص. وعدنا نعماريا لكم يا أهل الشرقية إنكم أحييت سنة المحدثين وأمليت بلدكم بحديث قال قال رسول الله جزى الله القائمين عليها والمصاهمين فيها والذين سعوا في هذا الشيء نعم صلى الله عليكم وحدثني عن مالك عن ايوب بن ابي تميمه السفيانية عن محمد بن سنين عن ام عطيه الانصاريه انها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك لنا ان وجعلنا في الآخرة كافورا او شيء من كافور فاذا فرغتن فاذن فاذن, فآذن قالت فلما فرغنا اذناه فاعطانا, فأعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه تعني بحقه ازاره وعندنا نعم مالكنا بالله بن ابي ان اسماع بنت اميث من امراه ابي الصديق الصديق ثم قالت من حضرها من المهاجرين فقالت اني يخ... عتيه كانت تغسل الموتى وتداوي الجرحى وكانت تغدو مع النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابيات ولها حديث واحد في الموتى رسلت أبابة للصديقة هي توفية ثم خربت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صايمة وإن هذا يوم شديد البرد فطافها العلي من غسل فقالوا لا وحدثني عن مالك إن أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا ذو يلي لذلك منها يوم يممت فيمسح بوجها وكفيها من الصعيد قال مالك وإذا هلك رجل وليس ماه أحد إلا نساء يممنه قال مالك وليس لغسر الميت عندنا شيء مصوف وليس لذلك صفه معنومة ولكن يغسل فيطهر ما جاء في الميت. يحدثني يحيى عن مالك عن ابيه عن آجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفين في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عيناب. حدثني أخي عمالك مالك عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفين في ثلاثة أثواب بيض سحولية. وحدثني عم مالك عن أبي سعيد أنه قال بلغني أن ذلك أن لا بد من الصدّي وهو مريض في كم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثيوبنا عليه قد أصابه مشق أو زهران. اغسلوه ثم فيه ما فقال سائزة وما هذا فقال عبو بكرني الحي أحود إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهلة وحدثني عن مالك ناري بشهاب عن حميد الرحمن الله عبد قال الميت يقمص ويؤذر ويلفق بالثوب الثالث فان لم يكن الا ذوب واحد كفن فيه المشي امام الجنزنازة حدثني مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كانوا وعبد الله بن عمر وحدثني عن مالك عن محمد بن كدري عن وبيعة بن عبد الله بن المدير لأنه أخبره أنه عمر بن خطاله يقدم الناس أمام الجنازة في جناسة بن نبي بنت بحش وحدثني أحياء مالك عن شايل بعضة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها قال ثم يأتي البطيعة ذنبس حتى يمر عليها وحدثني أحياء مالك عن شهاب إن أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ الصنة أنه أن تتبع للجنازة بنار حدثني أحياء مالك عن شايل بعضة عن أسماء بالتبابة أنها قالت لأهلها اج اجميروا سيابي اذا ميتوا ثم حنيطوني ولا تدروا على كفني حياطا ولا تتبعوني بنار وحده يحيى عن مالك عن سعيد من أبي سعيد المقري عن أبي وغيرت أن هنا يتبع بعد موته بنار قال يحيى سمع مالكا يقرأ ذلك التفير على الجنائز حتى يحيى عن مالك عن سعيد بن المسيب عن أبي وغيرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان جاهسيا الناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات وبعد ذلك كان الشهاب العنبي وما تدرس اهل ابن حنيذ انه اخبره ان نسيه تم للرسول اخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ المساكين ويساله ويسال عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الى ما تفعلون بها فكل الذين انادتها ليلا فكره ان يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما الله صلى الله عليه وسلم رب عن شنها فقال الم امركم ان تسودنوني بها فقال يا رسول الله كان أن نخرجك ليله ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر اربعه تكبيرات وعدنا عم ان عما لكن انه سالنا شهاب بن هرثي يقول بعض التكبيرات وبعض هذا التكبير على الجنازة ويفوت بعضه فقال يقلي ما فاته من ذلك ما يقول يصلي على الجنازة حدثني انس بن مسيان مايكه سعيد بن علي سعيد المقبري عن أبيه انه ساله وانا كيف تصلي على الجنازه فقال ابو هريره انا الامر الله اخ اخبرك اجد أتبعها من أهلها إذا وضعت كبرت وأحمد الله وصليت وصليت على نبيه ثم قلت اللهم أعذك عبدك وأعذك عبدك وغانتك كان يفد لا إله إلا أنت وأنا محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وحدثني عن مالك عن أبي سعيد أنه قال سمعت ابن سعيد المسيدي يقول صليت وراءه وهو تعالى صبي لم يعمل خطية قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر حدثني ابن مالك أن صلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة بعد العصير للصبح وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرمانة مولا عبد الرحمن بن أبي سبيان بن حريط أن, زي أن زينب بنت تابي سلمة فيها تضارق أمير المؤمنين فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح أضيعت البقيع قال وكان طارق يغلس بالصلح قال من أبي حرمات الله من عمر يقول لأهلها إما أن تقلن على جنازتكم الآن وإما أن تتركوا إلى أن ترتفع الشمس حدثني مالك النافع أن عبد الله بن عمر وقال قال قال على الجنازة بعد العصر وعند الصلح إلى صلية علي وقديمة الصلاة على الجنائز في المسجد حدثني يا عن علاب بن وديع مولاي عمر بن البي الله عنا عاشد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمرانيها عليها بسعد بن أبي في المسجد حينما تيجوله. فأنكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما اجرى الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيد بن ميضاء في المسجد عن مالك أن نافع عبد الله بن عمر قال صلي إلى عمر بالخطابي في المسجد جامع الصلاة على الجنائز حتى يحيى عن مالك بلغه بن وعبد الله بن عمر يصلون على الرجال والنساء الرجال من والنساء من وحددني عن مالكا النافعين أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه وحددني عن مالكا النافعين أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر قال يحيى سمعت مالكا يقول لما أحدا من أهل العلم يكعتره أن يصلى على ولد الجنى وأمه ما جاء في جثن من يجحده يحيى عن مالكا أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفي يوم الإثنين ودفن يوم الزجاء وصل الناس عليه أفدادا لا يأمه محد فقال الناس يدن عند المنبر وقال اخرون يدن عند البقيع فجاء أبو بكر الصديق فقال سنعج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي يدفن فيه فحبظ له فيه فلما كان عند غسره أرادو نجع قميصه فسمع صوتا يقول لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص هو غسر وهو عليه صلى الله عليه وسلم وحدثني مالك عن مالك بن ابي شامب عروه عن ابيه انه قال كان بمدينه رجلان احدهما يلحد والاخر لا يلحد فقالوا ايهما جاء اول عمل عمله فجاء الذي يلحد فاحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك أنه بلغاه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين وحدثني عن مالك أن يحب سعيد عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وعيد ثلاثة أقبل سقط ونبيح الرحيم حديث فيها عيات خضر وهو واحد فهنا سمعوا صوتا لا تنزعوا قميص رسول الله فسره النووي أنه صوت خضر. فهذا مما يدل انه حي وهذا لا يثبت نعم صحيح. ومالك رحمه الله تعالى كان لا يركب على دابة فيقول كيف أركب على دابة على الأرض الذي فيها جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتخلى خارج المدينة نعم هذا من تواضعي نعم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطت في حجرته فقدسته إياي على أي بكر الصديق فلما رأت فقالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون فينا في بيته قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها وحدني عن مالك عن غير واحد من يثق به ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو وسعيد بن زيد بن عمرو بن وفير توفي بالعقيقه وحملا الى المدينه ودفن بها وحدني عن مالك عن شام عوى عن ابيه انه قال ما احب ان ادفن بالبقيع الا ان ادفن بغيره احب الي من ان ادفن فيه إنما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن معه واما صالح فلا احب ان تنبشني عظامه الوقوف للجنائز والجلوس على المقابل حتى أن يحيى عن مالك عن يحيز سعيد عن واقف بن سعد بن معاد عن نافع بن جويل بن مطعم عن مسعود بن حكم عن أليل بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده واحدثني عن مالك إن أنه بلواه أن عليه من أبي طالب كان يتوسف القبور ويضطجوا عليها قال مالك وإنما نهي عن قعود على القبور هنا نرى للمذاهب واحدثني عن لكن عن بكر بن عثمان عن سهل بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا امامه بن سهل بن حنيف يقول كنا نشد الزنائزة ما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا أنه يعين بكائع الميت حدثنا يحيى عن الكنادي الله بن عبد الله بن جابر المعافيك نعمانك بن حاج بن عاكف حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جابر ابن ابو امه انه اخبره ان ربيعه عاكف اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود الله بن ثابت وجده قد ولبه صاحبه فلم يجدوه فصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ولبنا عليك يا ابو ربيع فصاح بالنسبه وبكين فجعل جعلهم يسكتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم فإذا وجب فلا تبكين فلا تبكين نبكيا قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال إذا مات فقالت ابنته والله إن كنت لارجو أن تكون فيدا فإن كنت قضيت قد قضيت جهاะ ذكب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد اوقى أجره على قدر نيته وما تعود شهاده شهادة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء سبعه تنسي والقتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحريق شهيد الذي يموت تحت الهجم شهيد والورأة تموت بجمع ش وحددني عمالك نار بل الله ابن له حديث واحد مرفوع نعم ان شاء الله اهلك وحددني عمالك نار بل ابن عن, عن, عن عبد الرحمن أنها أخرت والناس مع تقول وذكر لها ان عبد الله بن عمر يقول إن لا ليعدل بكاء الحي فقال تائشة الله لأبي عبد أما إنه لم يكذب ولكنه وقت إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عليها أهلها. فقال إنكم لتبطونها ليها وإنها تعذب في قبرها الحسبة في المصيبة حدثني نحيا عمالك عني بيشها كتاب الإجابة فيما استدركت في عايشة على الصحابة 35 حديث أنكرت عايشة أم المؤمنين على الصحابة وهذا كتاب موجود عليكم به والطالعون فيه وهذا أحد الحديث نعم حسنا الله عليك الحسبة في المصيبة حدثني أخياء عن مالك نعمل شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبيه وراءة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولدي فتمسه النار إلا تحلة القفم وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بن محمد بن عمر بن حزن عن أبيه عن أبي النظر السلمي, السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثه من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنه من النار فقالت امراه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان وحدثني عن مالك انه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن ابي وعيسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة تبارك الله فيك القراء مع شيخ فادي يعني كاني الحكمة للمصيبة حدثني يحيى عن مالك الرحمن بن عطاء بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعد المسلمين في مصائبه ويعز المسلمين في مصائبه لنص المصيبة بي وحدثني عن مالك الرحمن عن ام زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصابته مصيبة فقال كما أمره الله انا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجمي بمصيبتي وأعقدني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به قال ام سلمة فلما توفي أبوه سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أبيه سلمة فاعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها وحدثني عن مالك نايح بن سائد عن القاضي من بن محمد انه قال هلكت امراه لفاتاني محمد بن كابل القرضي يعزيني بها وقال إنه كان ببني اسرائيل رجل ففي عالم عابد مجدهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا فما فتح وجد عليها وجبا شديدا ولقي عليها اسبا حتى خلاف بيته وغلق على نفسه واحتجب من الناس ولم يكن يدخل عليه أحد فان امرأة سمعت به وجاءت وقالت ان لي إليه حاجة نستفي فيها ليس يجيدني فيها إلا مجابته فذهب الناس ولزمت بابه ولزمت باب وقالت ما لي منه بط فقال له قائل إن ها هنا امرأة وقالت فاستفيك وقالت إن أردت, إن أردت إلا مشافاته وقد عبرنا سوى لا تفارق الباب فقال اعذنوا لها فدخلت عليه فقالت اني جيتك استفتيك في قال وما هو قالت اني استعرت من جاره لي حليا فكنت البسه واعيره زمانا ثم اما وما ارسلوا الي ذيذا ابد إليهم إليهم قال نعم والله فقالت انه قد مكث عني فقال ذلك احق لربك اياه إليهم حين في زمانا فقال أن يرحمك الله أفتاسف على ما أعارك الله ثم خذه منك وهو حق به منك فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها ما جاء في المختفي وهو النباش حددني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن النوت تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختبي والمختفية يعني نباشي القبور حدثني أم مالك أنه بلغوا نائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم جامع الجنائد حدثني أحياء أم مالك أنه جامع بن عرشان أباد عبد الله بن زبيري نائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت والناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ومستند إلى صدرها وأصرات إليه أقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني في الأعلى فحددني عن مالك انه بلغه أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي يموت حتى يخير قال سجنيته يقول اللهم برثيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب فحددني عن مالك العمد أفنا عبد الله ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن احدكم إذا مات عرض عليهم قعده بالغداس والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة وحددني عن مالك عن نبي زنادان الأرجع نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب وحدثني عن مالك عن ابن شاب عن عبد الرحمن بن كعد بن مالك الأنصاري انه هو أخبره أن كعب كعد بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه وحددني عن مالك عن ابي الزناد عن الارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه وحددني عن مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبيه غيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنه قط لاهله اذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لا انقدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه واحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر ما فيه وامر البحر فجمعنا فيه ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وانت اعلم قال فغفر له وحدثني عن مالك عن أبي عن, الأرض عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل موليد وكل مولود يولد على الفطره فابا وهو يهودانه او نصرانه كما تنتاج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله ارايت الذي يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين وحددني عن مالك عن ابن عن الارج عن نبيه ويرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبل الرجل فيقول يا ليسني مكانه وحددني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديري عن معبد بن كعب بن مالك قال أبي قسادة ربعين أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح من قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وعداها إلى رحمة الله والعليل ساهر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب وحدثني عن مالك عن ابن نظيمه ولا عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته ذهبت ولم لم تلبس ولم تلبس منها بشيء وحدثني مالك عن علقمه بن ابي علقمه عن أمي انها قال سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فلبس ثيابه ثم خرج قال استعمرت جاريتي بريره تتبعه فتبعته حتى اجاء البقيع فوقف في ادمى ما شاء الله ان يقف ثم انصرف فسبقته بريره فاخبرتني فلم اذكر له شيئا حتى اصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعشت أهل البقيع لأصلي عليهم وحددني عن مالك عناف عن النباه ريس رضي الله عنه قال أسيعوا بجمائزكم فإنما هو خير تقدمونهم إليه فإنما هو خير تقدمونهم إليه وأو شر تضعونه عدقابهم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة ما تجب فيه الزكاة حددني عن مالك عمر بن حلم عدقاب كتاب الصيام عندكم زكاة زكاة حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن ابي انه قال سمعت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في معدون خمس ذود صدقه ولا في معدون خمس اواق صدقه ولا في معدون خمسه اوسق صدقه وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صفاحه الانصاري تم الناسني عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في معدون خمس ذود من التمر صدقه ولا في معدون خمس اواق من ال وليس بما دون خمسة ذوت من الابن الصداقة وحذبني عن مالك أنه بلغه ان عمر بن عبد العزيز كذب إلى عامره على دمشق في صداقة إنما صدقة بالحرض والعين والماشية قال مالك ولا تكون صدقة الزكاة بالعين من الذاب والورق. حدثني أحيا أن ذلك محمد بن عقبة مولى الزبير أن سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد إن ذاك نفسيك رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال الزكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إلى عطمة سعيدين يسألوا الرجل هل عندك مال وجبت عليك ذي الزكاة؟ فإن قال نعم خذ من عطائه زكاة ذلك المال. وقال وإن قال لا أسلم إليه عطاه. لم يأخذ منه شيئا فحدثني عمالك عن, عن عمر بن حسين عن أي بن سيقو ذهمت عن أبيه أنها قالت كنت إذا جيت عثمان بن عثمان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليه به الزكاة قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي وحدثني عمالك عن, عن ناسع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول فحدثني عن مالك عن ابن شهاد أنه قال أول من أخذ من قال مالك ليست السنة بها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في 200 درهم قال مالك وليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة ناقصة بينة نقصان للزكاة قال مالك وليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان للزكاة فان زادت حتى تبلغ زيادتها عشرين دينارا واذنا ففيها الزكاة وليس في مدون عشرين دينارا ايلا زكاة وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان الزكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادة 200 درهم وافية فزيئ الزكاة فإن كانت تجوز بجواز الوازنة فأيت فيها الزكاة كانت دراهم قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومئة درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب في عشرين ديناراً أين أو مئتين رن قال ما في رجل كانت له خمسة دنانيراً من زائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يعيث الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة وأنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول واحد واحد حتى يحول عليها الحول من يوم وقد بلغت عشرين دينارا أنه يزكي كان ولا ينتظر بها يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لأن الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون دينارا ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم الزكيات قال مالك للأمر المجتمع عليه عندنا في إيجارة العديد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أكثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه وقال مالك في الذهب والودق يكون بين شركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا أو مئتي درن فعليه ذي الزكاة ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فإن بلغت حصتهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعض في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان من قدر حصته إذا كان في حصته كل إنسان من ما تجب فيه الزكاة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس يواك من الودق قال مالك ال قال مالك وإذا كانت الرجل ذهب أوليق متبذقة بأيدي أناس شتى أإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجد عليه من زكاةها كلها قال مالك ومن أفاد مالا ذهب أوليق فإن لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم يفادها الزكاة في الربيع عن غير واحد أن الله قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القر... المعادن القبليه وهي من ناحيه الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاه قال مالك عبد الله اعلم ألا من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا أو مياه شيء فيذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما في النعدن نيل فإذا انقطع بعد ذلك نيل فهو مثل يبتدع فيه كما في الأول قال مالك والنعدن بمنزله الزكاه قال <تصفيق> مالك رحمه الله تعالى في المؤتة 303 الله من أول المؤطة إلى آخر المؤطة نعم قال مالك والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومي ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصيد العشر ولا ينتظر أي حول عليه الحول زكاة الركاز حددني أحياء عن مالك عن بشابٍ عن سيد ممسيب عن أبي سلمة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قال مالك الأمر الذي لاختلاف به عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلفين فقه ولا كبير عمل ولا مؤنة فأما ما طيب بمال وتكل له كبير عمل فأصيب مره وأخطي مره فليس بركاز أهلا زكاد به من الحلي والتبري والعنبر حدثني احلى عمالك عن عبد الرحمن بن القاسم على فيه ان عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كانت لي بناتا خيا في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حلي فلا تخرج من حلي من حليهم الزكاة وحذَّرني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهم الزكاة قال مالك من كان عنده تبرون أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتبع به لللبس فإن عليه الزكاة بكل عام وزن فيوخدو بعشرة إلا أن ينقص من وزن العشرين دينارا عينا أو مئة درهم أيملا قدر من ذلك فلا يدري الزكاة وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما ومسكه لغير اللبس أما تبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبته، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة قال مالك ليس بالنول له ولا في النسك ولا في العنبر زكاه زكاة أموال اليتامى والتجاره لهم يحددني يحيى عن عمالك أنه بلغه أن عمل الخطاب قال السجر في أموال اليتامى لا تاكلها الزكاه وحددني عمالك عن عبد الرحمن بن عطاني اعلني كانت عائشه تدليني انا ما اخلي يتيم فكانت بحجرها تخرج من اموالنا الزكاه وحددني عمالك انه بلغه, أنه بلغه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من تجل لهم بها حددني عمالك عن يحيى بن سعيد انه اشترا لبني يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير قال كل اللابت بالتجارة بعمال يتامى لهم إذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا زكاة الميراض حدد عن مالك أنه قال إن رجل إذا ولم يؤدي زكاة ماله إني أرأي وخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز لي الثلث وتبدي وتبدي على الوصايا وتبدى على الوصايا وأرى بمنزلة الدين عليه بل ذلك رأيت أن تبدى على الوصايا قال مالك وذلك إذا أوصى الميت قال فإن لم يصب ذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن وإلا من ذلك أهله لم يلزمهم ذلك قال مالك السمة عندنا التي لاختلاف بها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال, في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دال ولا عبد ولا وليد حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك يقتضى الحول من يوم باعه وقبضه وقال مالك السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال, ورث في, مال ورث في, مال ورث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول الزكاة في الدين حدثني يحيى عن مالك عن ابن عن سائر ابن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شار زكاتكم فمن كان عليه دين تحصل دين حتى تحصل, أموال حتى تحصل أموالكم حتى تحصل أموالكم وتؤدون منها الزكاة وحدثني عمالك عن, عن أيوب بن أبي ثميمة سخرياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ منه زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه لا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا وحدثني عمالك عن, عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن أسار عن رجل له مال علي دين مثله أعليه زكاة فقال لا قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكي حتى يقبضه وان قام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد, عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الا زكاه واحده فان قبض منه شيئا لا تجب به الزكاه فانه كان له مال والذي قبض تجب به الزكاه فانه زكى مع ما قبض من دينه ذلك قال وإن لم يكن له نائب غير الذيكتب من دينه وكان الذيكتب من دينه لا فيه الزكاة ولا زكاة عليه فيه ولكن تليحفظ عدد مكتبهين كتب بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبله قبل ذلك فعليه فيه الزكاة فإن كان قد استلك مكتبه أولا أو لم يستلك بالزكاة واجبة عليه مع ما قطع من دينه فإذا بلغ مكتبه عشرين دينارا عينا يومي عشرة درهم فعليه في الزكاة ثم كتب بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه في الزكاة بحسب ذلك قال مالك على أن نذنًا لغيب أعوامًا ثم يبتضاف فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند رجل التجارة أعوامًا ثم يبيعها فلا يسألي فيها ثمانية إلا زكاة واحدة وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروبي أو, أو يخرج زكاة ذلك أو يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه فإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة, ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره اعلم عليكم الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الناض فو ذلك ما تجب فيه الزكاه فانه ما ليده من الناض تجب فيه الزكاة وان لم يكن عنده من العروض والنقل وفاء دين فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة ما عليه زكاة زكي زكاه العروض حفظك بارك على... الله فيك القراء عند الشيخ محمد العثمان في المؤت 36 طبيعيا وحديث 262 حديثا نعم زكاة العروض زكاة العروض مالك عن ياسم بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر ان عمر بن عبد العزيز كتب اليها لانظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا فما نقص بحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينارا فداها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر من اهل الدمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير فإن خَصَّ صُفُورَ تَدينارٍ فدَعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منها كتابا إلى مثله من الحول قال قال مالك الامر عندنا فيما يدار من العروض للتجاره أن رجل اذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بذا أو رقيقا أو ما اشبه ذلك ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاه حتى يحول عليه الحول من يوم صدق حتى يحول عليه الحول من يوم صدق هو انه ان لم يبع ذلك العرض فيني لم يجب عليه فيه شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة قال قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الوريق حمقة أو ثمرا للتجارة ثم يمسكها ثم يحول عليها الحول ثم يبيعها أن, عليها في ان عليه فيها الزكاه حين يبيعها اذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاه وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل الجداد قال قال مالك وما كان من مال عند رجل نديره للتجاره ولا ينض ولا لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاه فانه يجعل له شهرا من السنه يقوم فيه, فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد نوعين فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاه فإن إنه يزكي قال, قال قال مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا ما جاء في الكنز مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة مالك عن عبد الله بن دينار إن عن أبي صالح إن السماني على به هريرة أنه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته متل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيع يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك صدقة الماشية مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقه في اربع وعشرين من فدونها الغنم في كل خمس شات وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين بنت مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك الى خمس بنت لبون وفيما فوق ذلك الى ستين حقه طروقه الفحل وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين وفيما فوق ذلك الى تسعين بنت لبون وفيما فوق ذلك الى عشرين ومائه طروقه الفحل فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاء وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاء ثاني وفيما ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شاء فما زاد على ذلك في ذي كل مائة شاء ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا لا تعوار إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة إذا بلغت خمس أواقر وفي الوقت الابلاء خمسة واقف ربع العشر ما جاء في زكاة البقر مالف عن حميد بن قيس المكي عن طاوسي اليماني ان معاذ بن جبل الانصاري اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن اربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فابا أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقى فأسأله, فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يقدم معاد من جبل قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غلم على راعيين متفرقين أو على رعاء متفرقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته ومثل ذلك رجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه بذلك من زكاتها قال قال مالك في الرجل يكون لهم ضان والمعز أنها تجمع عليهم بالصدقة فإن كان فيها ما يجب فيه الصدقة صدقت وقال إنما هي غانم كلها وفي كتاب عمرو الخطابي وفي سائمة الغانم إذا بلغت أربعين شاه قال فإن كانت الضان هي أكثر من المعز ولم تجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشات التي وجبت على رب المال من الضان وإن كانت المعز أكثر أخذ منها فإن استوى المعز والضأن أخذ من ما شاء قال قال مالك وكذلك الإبير العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة وقال إنما هي ابر كلها فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فلياخذ من العراب صدقتها فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها استوت فليأخذ من أيتيه ما شاء قال, قال ماكم وكذلك البقر والجواميس جرو على ربهما وقال إنما هي بقر كلها فإن كانت البقر هي أكثر من الجواامسي ولا يجب على ربها إلا بقررة واحدة فليأقل من البقرري صداقها وإن كانت الجواامسؤأكثرةليأقد منها فإن استتووت فليأقل من أيسي ما شاء فإذا وجبت في ذلك صدقا فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفدا إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة وإما خمس دود من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة فإذا كان الرجل خمس دود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبث أو ميرات فإنه يصدقها مع ماشية إحين يصدقها وإن لم يحل على الفائدة حول وإن كان ما أفاد من الماشية إنما هي فقد صدقت قبل ان يشتريها بيوم واحد أو قبل ان يريها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته قال قال مالك وانما مثل ذلك الورق وانما مثل ذلك الورق يسقيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة إذا باعه وقد وجب عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد قال قال ما لكم في رجل كانت له غنم لم تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة او ورثها انه لا يجب عليه في في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم افادها باشتراين او ميراث وذلك ان كلما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من ابل او بقر او غنم فليس يعد ذلك, حتى ليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معهما فذيره صاحبه من قليل أو كثير من الماشية قال مالك لو كانت لرجل ابل او بقر او غنم يجب كل صنف منها الصدقة ثم فدا لها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقا مع ما شئت حين يصدقها قال يحيى قال مالك وهذا حب ما سمعت إليه في ذلك قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ ما كانها ابن لبون ذكر وإن كانت بنت لبون أو حقة أو إن كانت بنت لبون أو حقة أو جدعة كان على رب المال أن يفتعها له حتى يأتيه بها قال مالك ولا وحب حب أن يعطيه قيمتها قال مالك في للنواضح والبقر السوان وبقر الحرف إني أراني وخل من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة بما ما جاءت في صدقة الخلطاء قال يحيى قال مالكم في الخليط إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فرجلان خليطان وإن عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه وقال والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط إن إنما هو شريك قال ما ليكن ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة قال ما ليكن ذلك إذا كان لياحد الخليقين أربع نشاة فصعد من الآخر أقل من أربعين نشاة كانت الصدقة كانت الصدقة على الذي له أربع نشاة ولم تكن على الذي له أقل من ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة قال يحيى قال ما ليكن فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جنية في الصدقة واجبة الصدقة عليهما جنية فإن كانت لأحدهما ألف شاةٍ أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر أربعة شاةٍ أو أكثر فهما خلقان يترادان الفضل بينهما بالتسوية. على قدر عدد أموالهما على الألس بحصتها وعلى الأربعين بحصتها قال وقال مالكم الخليطان في الإبل ومنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما تجب في الصدقة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وقال عمر بن الخطاب في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاه قال يحيى قال مالكم وهذا أحب ما سمعت الي في ذلك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه That's أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال قال مالك وتفسير لا يجمع بين متفقين أن يكون النفر الثلاثه الذين يكون لكل واحد منهم أربع نشاة، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة. فإذا أضلهم المصدق جمعوها لأن يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنوه عن ذلك وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهم مائة شاة وشاة، فيكون عليهم فيها ثلاث شيات. فإذا أضلهم المصدق فرق غنمهما فلم يكون على كل واحد منهما إلا شاك واحدة فنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. خشة الصدقة قال فهذا الذي سمعت به ذلك ما جاء فيما يعتد به من السخلف في الصدقة مالك عن ثور بن زيد عن ابن, ابن العبدالله ثور بن زيد من مشايخ مالك وله 11 حديث في المؤطة نعم <تصفيق> ما عن سور بن زيد الدولي عن ابن عبد الله بن سفيان الثقافي عن جدي سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثهم مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر بن خطاب نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الرباء ولا الماخذ ولا تحل الغنم ونأخذ الجدعة والثنية وذلك عجل بين غذاء الغنم وقيار قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والرب التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخذ هي الحامل والأكلة هي شاة اللحم التي تسمن لتكل قال مالك في رجل يكون له الغنم لا تجه فيها الصدقة فتولد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلو ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما وفي منها باشتراع نوهبة نوميرات ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقه ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه, فيصدق ربحه مع راس المال ولو كان ربحه فائده أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم افاده أو ورثه قال قال مالك الغنم منها كما ربح رب المال منه قال مالك غير ان ذلك يختلف من وجوش آخر أنه إذا كان للرجل من الزهب أو الوريق ما تجب فيه الزكاة ثم افاد اليه مالا ترك ماله الذي افاد فلم يزكيه مع ماله الاول حين يزكيه حتى يحول على فائده الحول من يوم افادها ولو كان في رجل غنم او بقر او ابي تجب في كل صنف منها الصدقه ثم افاد اليها بعيرا او بقره او شاه صدقها مع صنف ما افاد مع في ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب ماشية قال مالك وهو أحسن ما سمعت في ذلك كله العمل في صدقه عامين إذا اجتمع قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقه وابنه مئة بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت ابله إلا خمس زود قال مالك يأخذ المصدق من الخمس زود يأخذ المصدق من الخمس دود الصدقتين اللتين وجبت على رب المال شاتين في كل عام شاء لأن الصدقه ما تجب على رب المال يوم يصدق ماله فإن هلكت ماشيته شيئته أو نمت لمث يصدق المصدق ما يجد وما يصدق وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه ان يصدق إلا ما وجد المصدق عنده فإن هلكت ما أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها او صارت ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدق عليه ولا رمان فيما هلك او مضى من ماله أنه يعني الصديق على الناس الصدقة مالك عن يحمد سعيد محمد بن في حبان عقاس قاسم محمد شتى زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر على عمر بن فطاب بغنم من الصدق فرافيا شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاء فقال شاة من الصدق فقال عمر ما أعقى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتن الناس لا تأخذوا حذرات المسلمين نتكبوا عن الطعام مالك عن يحبني محمد بن يحيى بن حبان انه قال اخبرني رجلان من اشجع ان محمد بن مسلمه الانصارية, أن محمد بن مسلمة الأنصارية كان ياتيهم مصدقا ويقول رب المال اخرج الي صدقة مالك فلا يقود اليه شاة فيها وفاهم من حقه الا قبلها قال قال مالك السنه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم انه لا يضيق على المسلمين في زكاة وفي عن دخل على مالك في مجلسه فوجد المجلس فيه عظمه ووقار وانوار مجلسه أنشد يقول أذب الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطاني نعم قال قال مالك السنة عندنا والذي ادركت عليه أهل العلم أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأنه يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها مالك عزيز بن اسلم مع عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسه لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماره أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغري قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى أن ينتقل ذلك في الأخر بعد عام أو عامين أو عوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمعة إلا على قدر ما يرى الإمام ما في أخذ وتشديد بها مالك أنه بلغوا أن أبابك من الصديق قال لو منعوني عقالا لجاهتم عليه مالك عزيز بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطى بلبن فعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ما قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا من ألبانيا فجعلته في سقاي فهو هذا فأدخل عمر بن الخطى بيده فاستقاه قال قال مالكوا الأمر عندنا أن كلما أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أبدا كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوا من مالكوا أنه بلغه وأن عاملا لعمر من عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا من عزك هتمان بكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة من المسلمين لا ولا ولا منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فأدى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر أن زكاه ما يفرص من ثمار النسجل من البلاغات في المعطى سبعمائه وسبع وعشرين بلاغا نعم. زكاة ما يفرص من ثمار النخيل ولاعاب مالك عن الثقة عنده وعن سليمان بن يسار وعن بسل بن سعيد ناصل الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وما سقي بالنضح نصف العشر مالك عن زياد بن سعيد بن أبيشياب انه قال لا يؤخذ في صدقة نقل الجعرور ولا مصرال الفارة ولا عذق بن ثبيط قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه قال مالك وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخة عليها لا يؤخذ في الصدقه وقد تكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقه منها ومن ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من اجناه كما لا يؤخذ من خياره وانما تؤخذ الصدقه من اوصاف المال قال قال مالك لم مستمع عليه عندنا انه لا يخرص من الثمار الا النخيل والاعناب فان ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك أن ثمر النخيل والاعناب يخر كل رطبا وعيابا فيخرص على اهل للتوسعه على الناس وللا لا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرص فيخرص ذلك عليهم كن ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاء ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم قال قال مالك فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص وإنما على أهلها فيها إلى حصدوها ودقوها وطيبوها وقلوا صد حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلع ذلك ما تجم فيه الزكاة قال مالك وهذا الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها وتمرها في روسيا إذا طاب وحل بيعه ويوقذ منه صدقته تمرا عند الجداد فإذا اصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها قبل أن تجد فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما أصابت زكاة. قال مالك وكذلك العمل في الكرم أيضا قال يحيى قال مالك وإذا كان في رجل قطع أموال متفرقه او اشراك في أموال متفرقه لا يبلغ مال كل شريك منهم او قطعاته ما يجب فيه الزكاة وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض تبلغ ما يجب فيه الزكاة فانه يجمعها ويؤدي زكاتها زكاة الحبوب والزيتون مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشم قال قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يحصرو ويبلغ زيتونه خمسة وسقم فما لم يبلغ زيتونه خمسة وسقم فلا زكاة فيه قال قال مالك والزيتون بمنزلة النخن ما كان منه ثقل السماء والعيون او كان بعلم ففيه العشر وما كان نصاب النضح ففيه نصف العشر ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره قال قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي ويذكرها الناس ويأكلونها أنه تؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعلن العشر وما سقي بالنطح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة أوسق فذين الزكاة بحساب ذلك قال مالك والفبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة, والذرة والدخن والأرز والسلت والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبب التي تَصِيرُ طعاما فالزكاة تُؤْخَذُ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما رفع قال يحيى سوين مالكم متى يخرج من الزيتون العشر قبل النفقة أن بعدها متى يخرج من الزيتون العشرون قبل النفقه أن بعدها فقال لا ينظر فقال لا ينظر إن النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة أو سوق بصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أو سوق لم تجب عليه في زيته الزكاة قال قال مالك من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعلي زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة قال قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء قال وقال مالك في قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة والله أعلم وقد سمعت من يقول ذلك قال قال مالك من باع أصرح حيطه يا وارضه وفي ذلك ترعن أو ثمر لم يبدو صلحه فزكاة ذلك على المبتاع وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على الباع إلا أن يشترطه الباع على المبتاع سبارك الله فيك بقراء ما الشيخ براهي مخليفي أشهد <سؤال> الله. عليكم ما قال ما لا زكاة فيه من الثمر. قال مالك إن الرجل إذا كان له ما يما يجد منه أربعة أوسق من الثمر وما يقط منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصل منه أربعة أوسق من الحنطة وما يحصل منه أربعة أوسق من القطنية من القطنية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصن في الواحد من الثمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصن في الواحد من خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقه قال وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق فيه الزكاة فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه قال مالك متفق ذلك ان يجد الرجل من التمر خمسه أوسق وان اختلفت أسماءه والوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يأخذ من ذلك الزكاة ذلك قال مالك وكذلك الحط قط كلها السمراء والبضاء والشعير والسلد كل ذلك صنف واحد فاذا حصد الرجل من ذلك كله خمسه أوسق دمع عليه بعض ذلك إلى بعض فيه الزكاه فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاه فيه قال مالك وكذلك الزبيب كله فإذا الرجل منه خمسة فإن لم يلغ ذلك فلا زكاة فيه قال مالك وكذلك القطنيه هي صنف واحدة ثم مثل الحنطة والثمري والذبي وإن افتلت أسماؤها وألوانها والقطنية الحم الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أو الأول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس نصف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض عليه في الزكاة قال مالكوا وقد فرض العمر الخطأ بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبض ورأى أن القطنية نصف واحد فأخذ منها العشرة وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر قال مالكوا إن قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة ورجل يأخذ من هذين بواحد يد بيد ولا يأخذ من الحنطة بواحد يد بيد قيل له فإن الذهب وقال عندما هذه الصدقه وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد قال مالكم في النخل يكون بين رجلين فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر إنه لا صدق عليهما فيها وإنه كإن كان لأحدهما منها ما يجد من خلسة أوسق وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحد كانت صدقة على صاحب الخلسة أوسق وليس على الذي يجد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة قال مالك وكذلك العمل بالشركاء الشركاء كلهم في كل من الحبور كلها يحصد او نخل يجلد او كرم يقطع فانه اذا كان كل ردو منهم يجد من التمر او يقف من الزيخه او سقر أو يحصل من الحنطة خمسة أوسق فعليه في الزكاة ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه وإنما تبي الصدقة على من بلغ ذاده أو قطافه أو حصاده خمسة أو قال مالكوا السنة, السنة عندنا أن كل ما أخذ زكاةه من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والذيل والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه أنه ليس عليه في زمنه زكاة حتى يحول على, على ثمنه الحول يوم من يوم بيعه إذا كان أصوذ الكلاسناك من فائزة أو غيرها ولم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنجة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سينة ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في زمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم بيعها من يوم بيعها إن كان أصوذ الكلاسناك للتجارة صاحب هذه الزكاة يبيعها إذا كان قد حبساتنا من يومي ذكى المال الذي اتعى به مالا ذكاة فيه من فواته والقصب والبقول قال مالك السنة التي لقتلاف فيها عندنا والذي سمعت من آهل العلم أنه ليس في شيء من فواته كلها فدقة الرمان والزرسك والثين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من فواته قال الشفعي رحمه الله تعالى إذا ذكر العلماء فمالك النجم وقال سفيان بن عيينة لولا مالك لذهب علم الحجاز وقال مالك ما أفيت حتى شهد لي سبعون فقيها من أهل المدينة نعم إن شاء الله نكسر قال ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة ولا في أثمانها إذا بيع صدقة حتى يحول أوه. على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل حدث إياها عن مالك عبد الله عن سليمان نبي يسار وعن يراك بن مالك عن أبيه ويسأل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في ظرصه صدقه عن مالك عن عن سليمان أن الشام قالوا من, من كتب إلى عمر عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر أن إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم قال مالك معنى قوله وردها عليهم يقول على فقرائهم وحدثني عن مالك عن عبد الله بن, بن محمد أنه قال جاء كتاب عم عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنا ألا يأخذ من العسر ولا من الخير صدقة وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن عن صدقة البرادين فقال قال سعيد وهل بالخير من صدقة جزية أهل الكتاب والمجوس حدثني أخيان مالك عن بي شهاب قال بلاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ جزية من, جزية من البحرين وأن عمر الخطاب أخذها من مجوس فارس وأن عمثمان بن عفاني أخذها من القربر وحدثني عن مالك عن جابر بن محمد عن أبيهان عمر الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عاضن اشهد وسمع بوصول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنو بهم سنة اهل كتاب بعد ذلك ان مالكنا النافعنا اسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزيه على اهل الذهب أربعة دنانير وعلى اهل الورق أربعين درهما ما ذلك ارزاق المسلمين وياهد ثلاثه ايام فحدثني عن مالك عن زيد بن ياسم عن ابي انه قال لعمر الخطاب رضي الله عنه إن في الظاهر ناقه عنيا فقال عمر دعها الى اهل بيت ينتفعون بها فقال قل فقلت وهي عنيا فقال عمر يقترونها هذا قال فقلت كيف جاءكم من الارض قال فقال عمر أمن من نعم اللذذه ام من هي من نعم الصدقه فقلت بل من نعم اللذذه فقال عمر ارستم والله اكلها فقلت إن عليها واسم عمل جذر فأمر بها عمر فنحرت وكان عنده صحاف جسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل من هذه تلك الصحاف فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفظ سمته من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حفظ حفظ, حفظ قال فجعل في تلك الصحاف من لحمي تلك الجذور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من لحمي الجذور فصنع فجعل عليه المهاجرين والأنصار قال مالك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل العزه الا في عزيتهم وحدهم عن مالك انه بلاه ان عمر بن عبد العزيز كتب يا رماله ان يراع من أسمى من أهل حين يسلمون قال ما عليكم مرض السنه الا على نساء اهل الكتاب ولا على اصبيانهم وان الذمه لا تؤخذ الا على الرجال الذين قد بلغوا الحلم قال ليس أهل ولا على المجوزين في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقه وضعت لهم على وضعت على, لهم و و و و على, وضعت على أهل الكتاب صغارا لهم كانوا الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى بلان يتجرون في بلاد المسلمين ويحاربون فيها لا منهم العسر فيما من التجارات وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزيه وصالحوا عليها الان يقروا بلادهم ويقاتلوا عنهم عدوهم فمن خرج منهم بلاده الى غيرها يتجروا اليها وعليه العسر من تجر من منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى مدينة او الى اليمن وما أشبه ذلك من هذه البلاد فعليه العشر ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في من, من مواشيهم ولا زمارهم ولا زروعهم مضت ذلك السنة ويقررون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه ويختلفوا في العالم الواحد مرارا إلى المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر ذلك مما عليه مما وهذا الذي العلم ببلادنا أهل يحيى عن بن الله نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المتينة ويأخذ من قطنية العشر وحدثني عمالك عن الشهاب العين الثالث يزيد أنه قال كنت ولا من عامل مع عبد الله يجنع سعود على شوق المتينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكنا نأخذ من النبط العشر وعدني عن مالك أنه سأل ابن شبه شهاب على أي كان يأخذ عمر الأخطاب من النبط العشر قال فقال ابن شهاب أكان ذلك يأخذ منهم الزاهلية فألزمهم ذلك عمر اشتراء الصدقة والعود فيها أهدني يحيى عن مالك عن زيد بن أسفا عن أبيه أنه قال سمعت عمر الأخطاب وهو يقول حملت, حملت, حملت, حملت على فرس عشيق في سبيل الله وكان رجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظلنت أنه بائعه برص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تشتره وإن أطهه بدهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه هذا في الله, بن عمر بن عمر على في سبيل الله. فأراد أن يبتاعه فسأله الله صلى الله عليه وسلم قال, قال مالك تصدق الذي تصدق بها عليه أن رسول الله الله عليه وسلم فقال لا كان يخلي زكاة الفطر عن غلمانه الذي بوادي القرى وبخيبر وهدني عن مالك أن أحسن ما سمعت ما يجب على الرجل زكاة الفطر أن رجل يؤدي ذلك عن كل ما من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه ورجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقي كلهم غائبهم مشاهدين. من كان منهم مسلما ومن كان منهم من لتجارة أو لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه قال مالك في العجل الآبط إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو تردى حياته ورجعته فإن أرى فإن رأي أرى أن يزكي عنه ان كان إباقه قد طال منه فلا أرى أن يزكي عنه قال مالك ذجبوا في زكاة تبي الزكاة الفطر على أهل البادية كما تبيه على أهل القرى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل فرد أو عبد ناقلين أو زعماء من المسلمين ما من كيلت زكاة الفطر هذا يحيى مالك أن نافع عبد الله من عمره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من ثمن أو صاع من شعير على كل فرد أو عبد ناقلين أو زعماء المسلمين وهذا يحيى مالك أن نافع عبد الله من عمره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة كنا زكاة الفطر من من من من, من وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مالك أن, عبد أن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان لا في زكاه تمر ما قال مالك كلها زكاه الفطر وزكاه العشور كل ذلك بالمد لا النبي صلى الله عليه وسلم الا الظهار فان الكثاره فيه يود به شامل وهو المد الاظم مالك أن, إن عبد الله بن عمر كان يبعد تكات الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفجر يومين أو ثلاثة. وحدثني مالك إن أنَّه أهل العلم يستحبون أن يُخرِجوا تكاث الفطر إلى طلعة الفجر من يوم الفجر قبل أن يقدوا إلى المصلَّى. قال مالك، ودار تواسع إن شاء الله تالا أن يؤدوا قبل الغدود من يوم الفطر وبعدهم. من لا تدبو عليه تكاث الفطر؟ قال إحياء. قال مالك. ليس على رجل في أديب عبيد ولا في أجيره ولا في رقيق مراده زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا عبد له منه فتلب عليه ولي وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة بارك بارك الله فيك نتوقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله المجلس الثالث بعد الرابع بعد صلاة المغرب